119 بِسُورَةٍ بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 110 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين